بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابي لترميهم بحجارة من سجيل وأرسل عليهم طيرا أبابي لترميهم بحجارة فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ تَجْعَلُهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ دُميرلكم هذه التلاوه من موقع الطريق الى الله